بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل لهم صديقين وحواريين ينصرونهم ويؤيدونهم فصل اللهم وسلم وبارك عليهم وعلى أسفاعهم وبعض قرطبة للإنتاج الفني تصحبكم معثيرة خير الأصحاب أبي بكر الصديق الذي كان إيمانه نصرا وهجرته فتحا وولايته بعد النبي صلى الله عليه وسلم إقامة للدين وإظهار للحق وحفظ للملة يعرض ذلك كله الدكتور طارق سويدان حفظه الله ونستمع في الشريط الثاني إلى هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في المدينة وموقفه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وخلافته فمع المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم. مع برنامجنا نجوم حول رسول صلى الله عليه وسلم. نجم الأول النجم العظيم البارد في تاريخ الإسلام. أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تحدثنا عن مواقفه منذ إسلامه إلى أن هاجر معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى. الا من هو ممنوع من الهجره او ضعيف لا يستطيع على الهجره وبقي ثلاثه من الرجال الذين لديهم القدره على الهجره اولهم هو النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في البيت وبقي كذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه فكلما جاء يستاذن يريد القروش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يجعل لك صاحبه فظل ابو بكر الصديق متامل ان يكون هذا الصاحب هو النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك استعد استعدادات كامله ثم جاء الامر للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجره فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهجر ابو بكر في هذا الامر فابو بكر قال يا رسول الله انا <تصفيق> جاء ذي انت يا رسول الله قد احدى راحلتين هاتين وقدم له افضل واحده منهما وقال اركب اذا اشأ ابي وامي قال اني لا اركب راحلة ليست لي قال فهي لك يا رسول الله قال لا ولا بالثمن الذي ابتعتها به كم بفع سيانا فيها تحت اصراب من ظلم قال ابكر ابتعتها بسلاوكا قال أخي سهاده ريتك هيا سنة أراد أن خروجك كامل بنفسه وماله ما يعني ما يدخل أحد في هذا الأمر ورجع نبي سعطلهم إلى بيته في الليل لما تمس الليلة كان تريش قد عزمت على قتل النبي سعطلهم حول قول بيته خرج النبي سعطلهم من بين أيديهم وهم مستيسدين قرج النبي سعطلهم وهو يأخذ اضطرام ويباهر على رؤوسهم وهو الرسل الآياء وجعلنا من بين أيديهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وقال يجعلنا نحو وخرجوا من ظهر البيت من خلطة وركبوا الابن وانطلقوا في الرحلة العظيمة انطلقوا في الفكره وتوجهوا طورا نحو غارثا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متحرك يكفيس الى مكة ويقول انك لا احد اهد الله الي وليلا ان اهلك اخرجوني منك ما خرج وانطلق نحو غاري ثور ذهب الى الغار وهو جبل بأسل مكة لما وصل الى الغار قال ابوك السديد والله لا تدخل حتى ادخله قبلك فان كان فيه شيء اصابني دونه خافت في حية في عقرة في شيء مسموم قال ما تدخل حتى ادخل انا اولا فدخل فبدأ يمتح الغار الغاري فلما الغار فبدأ يسد هذه الفتحات وفي رواية أنه وضع رجله في فتحة من هذه الفتحات قشر أن يخرج منها شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه لدغته لادرة فما حرّت رجله خوف أن تخرج وتؤذي ليس وسلم. ومن سجد الألم بدأت جموع تسقط فقال له ما لك يا أبا بكر قال لجوح إذا ابي وامي النبي صلى الله عليه على مسح مكان اللدغ فسفي رضي الله عنه وارضاه وقيل ان هذا الجرح هذه اللدغه ظلت تؤذي ابا بكر الصديق الى ان مات وقبل موته يعني انفتحت ورجع عليه الالم ومات بها هذا لي في النسائي من حديث عمر رضي الله عنه وكان ابو بكر الصديق الغار قائف على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان قصف صرار قريش التفتت ان على رغم المنصراب الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هجموا على البيت وجدوا فدائي الاسلام العظيم علي بن ابي طالب رضي الله عنه متلحف وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يظنونه هو النبي صلى الله عليه وسلم اختفوا انه علي وخديه بدائيا كانوا ممكن يقتلونه وهو انتراس اراد ان يخدعهم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم تحقق معه ما طرفوا بنتيجة ما ما يعرف اين هو فبدأ البحر وذهبوا إلى فورا الى بيت البتر الصديق وفيه عائشة واسماء واسماء هي الكبرى فتعالها ابو جهل اين ابوكي عائش ما اجري فرفع ابو جهل يده فلقم خدها لقمة اطاع منها القرط الذي في اذنها وادماها رضي الله عنه وبدأ البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ البحث الشديد حتى وصل القرصار في بحثهم الى الغار رغم انه كان هناك راعي غنم اتفقوا معه على انه يمشي على اثارهم ورغم ان عبد الله بن كان ياتيه بالاخبار والنسؤع حق سبحان الله بحث كان دقيق شديد هذا على يد على شده البحث ووضعت قريش جائدة عظيمة مئة ناقة لمن يأتي بأي خبر عن محمد خوفا ان ينفلت منهم وينتشر دينه ويقضي على دينهم فوصل الخناة الى غار سور طبعا قيل انه كان هناك عنكبور وقيل ان هناك حمامة وضعت ديبها عند الغار لكن هذه الروايات اقل فحة من الرواية التي في البخاري والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مكت مع الزفن الصديق في الغار ثلاثة أيام ووصل إليهما الكفار وهما في الغار فوقفوا يتحدثون عن مكتبات الغار لا توقفوا ناس يبحثون عن إنسان وعرفوا أن في هذا المكان غار فممكن يكون في الغار فصعدوا الجبل إلى أن وصلوا إلى الغار الآن مضرور ماذا يفعله؟ افرض يدخلوا الغار يبحثون لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي حجزهم عن النظر حتى في الغار لا يحتاج الأمر حتى أن يبحثوا في الغار فقط واحد منهم بس ينزل راسه وينظر في الغار وذلك قال الغطر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا كل ما في الأمر أن ينظر في اتجاه قدميه. غار في اتجاه القدمين بس والآن مظرور فقط ينظر في الغار حتى لو كان هناك عن وكذا لم يمنع النظر فممكن ينظروا في الغاب حتى هذا النظر ما هو لماذا انظروا قوله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذا الله سبحانه تعالى معك من يستطيع أن يؤذيك من يستطيع أن يمنع عنك الخير ما ظنك باثنين الله ثالثهما وهذه الآية لا تحزن إن الله معنا يا سلام تفكروا معي تأملوا معي هذا فيه مدح عظيم بكر الصديق رضي الله عنه الذي الله معه كيف ينحرف الذي الله معه كيف يضعف الذي الله معه كيف يجبن الذي الله معه كيف تكون الدنيا عنده أهم من الآخرة حتى ويكفيه فقرا ان الله سبحانه وتعالى قلد ذكره في القرآن الكريم باسم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لصاحبه يقول لصاحبه فكبت الله سبحانه وتعالى في كتابه الخالد آيات نقرأها نتعبد بها على مدى الزمان ان ابا بكر الصديق صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف قطل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأربعه تشد الطلب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غادي ثور ومعه الوكر فالقطة محكمة أثناء جنس بكر الصديق رضي الله عنها تأتيهم بالطعام عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأتيهم بالأخبار راعي الغنم يسير باغنامه حتى يغطي على آثار عبد الله وأثمه ومع ذلك كله يأتي الكفار إلى باب الغار ولا من جاه إلا بالله ما ظنك بثنين الله ثالثهما يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا خرج الفطار بعد ان وصلوا الى الغار ولم ينظروا في الغار ثم بعد ثلاثه ايام بدا التحرك نحو المدينة شرفها الله تعالى وحدث حادث عظيم هو امر سراقة ابن مالك يقول لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه مهاجرا الى المدينة جعلت قريش داء مئة ناقه لمن رده عليهم يقول فضيهما انا زاد في نادي قوم في الاقبر عجل من اهل سراق ابن مالك من قبيلة جشم ليس من قريش من قبيلة قبيلة من قريش يقول وانتشرت الاخبار ان وقريش قد ارفضت مئة اثناء لمن بمئة محمد فواحد من اهلي جاء يقول حتى وقق علينا فيقول لقد رأيت ثلاثة اشخاص مروا علي آنفة ثلاثة يقول ثلاثة ابل وكان يجب مع ذكر ومعهم الدليل عبد الله بنوريح فدراسه فأيتهم وما اظنهم إلا محمدا وأضحاب يقول فأشرت إليه أن أسكت فذهب ثم قل إنما هم بنو فلان يتبعون ضاله لهم وكذف سواحي يقول كذف يجيب له يقل الجائبة حد يدور يجوني جورة يجيب له يقول كذف حتى قال قال فيه فقال لعله ثم فكت يقول جلس مكاني قليل حتى ما يشكون فيه ثم قلت فدخلت بيتي فأمرت بقراتي بي فطيئي لي وأمرت بسلاحي فأخرج لي من ظهر البيت أتنى أحد يشعر فيني ثم أخرجت في أقداحي شوهوا العيفة اللي كانوا يعيشت فيها الأقداح مثل كانت ويد كان عندهم ثلاث عصري عطاء مكتوب عليها ينفع عطاء يطل عليها يضر أو مثلا لا ينفع لا يضر وعطاء ثالثة يعيد يقول فأخذت أقداحي التي بها تقتم بالازلام التي ذكرها الله عز وجل يقول وميت السهم الذي اكرهه وهو لا يضره يعني مرح على محمد وكنت ارجو ان اعطب محمد وارده على قويش واقل من اسناقك ايه على الاسهم هذا ما ليسه حتى, مع مع حتى من بعيد. محمدا من بعيد. فالأول ما شاسته تعثر طرتي فتقط وفتقطت عنه فقلت ما هذا أول مرة أسقط مفاق لم يحدث لي ابدا سجوء حفظ الله عز وجل لهذا الصحب الكريم فأخرجت الأسهم مره ثانيه ومعته فهرج الشهن الذي يقول لا يضره مرة ثانية يقول فأبي إلا أنك سبع فانطلقت لما اقترث منهم تعثرت وفتقط مره ثانيه ابوك الصديق خلال هذه الفتره كان يمشي مرة عن الوضع سلم مرة يمشي خلف النساء مرة عن يمينه مرة عن يساره فالوضع سلم قال ذلك يا عبدالك بارك قال يا رس الله اختي انت احد أمامي امامنا اخشى يأتيك من امامك ثم اخسى الطلب احد يأتينا من ورانا فارجع وراء فاخسى الكمين عن يمين ويسار فاذهب يمين ويسار فبس له دايا وزوحة من من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليه حتى نعرف مكانه هذا النجني العظيم ابي بكر الصديق رضي الله عنه مستعد يكفي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ثم يقول سناقه عن طواقم يقول حتى كنت قريب منهم والبكر واقف امامي ينتظر يقول فجاه واذ ساقت ارجل الفرد في الارض سبحان الله دخلت أرجل الفرد في الارض فسقطت منه يقول ذهبت يداه في الارض وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الارض يقول وخرج دخان في الاعصار فبعهما يقول تعرفت شينذاك انه قد منع ممنوع محفوف وانه ظاهر فناديت القوم وجدت انادي اذكر واجبك يخشى هذا الفارق انه اظل لا يلتفك يقرا القران فقط ولا يلتفك فلما ناداهم سراء خلفتت إليهم الزاقف يقول فقلت هذا رواية سراء يقول فقلت أنا سراء قد مجحشم تمروني تفروني أكلمكم. فوالله لا أريدكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. فالنفتون قال لأ زكت نادى. نادى قل له ما تبتغي مننا فناداها زكت قال أريد أن تكتبوا لي كتابا يكون آية بيني وبينك ما بيني وبينك كتاب؟ أمني يوم الهجره ما اخبرت الناس عنك فاخرج لنبي اول بكر كتاب الله عليه وسلم يكتب قال افتن له يا ابا فكتب له كتاب في عظم او في رفع ثم القاه اليه لكن فرقس في الكتاب فناداني النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف انت يا تراثك وفي يديك ثواري كثرة الله اكبر ما هذا تخيلوا انسان مطارد مطلوب الرأس يرحضر عنه حين أو ميتا وهو يقول للذي يطارده كيف أنت وقد انتصر المسلمون على أعظم دولة في الأرض الكرب واحتلوا عاصمتها وأخذوا جواهر ملكها ومن بين هذه الجواهر الاساور التي توضع في اليد وستكون في يدك أنت يا فراق يا من تطاردني أي ثقه بالله هذه لكنه الإيمان اذا ملأ القلوب ف صروا قال الله سبحانه ما فجق قال كسره عنه شوان يعني هذا كسره كسره بلك هذا بسلم عنه ولا واحد ثاني ومجدد قال لعن ومتحجل ان هذا اللي يحدث في زمانه جلوه وحي وفعلا حدث هذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح المسلمون المدائن وطر منها كسره وسيطر المسلمون على بلاد قارس وجيء لعمر رضي الله عنه بتاج كثرة ومنطقته واسورته جمع النار ووضعت سوارين في يدي سراقه وقال له ارفع يداك فرفع يداك قال له قل الناس ماذا قال يكون لفاطمه يوم الهجره فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لي كيف انت يا سراقه وفي يديك سواري كثرة وبدا يتمشى بين الناس رافع يشهدون هذه النبوءه التي تنبا بها النبي صلى الله عليه وسلم وقدق بها صلى الله عليه وسلم ومرتبه حتى وصل هذا الصحب الكريم إلى المدينة كان الصحابه واهل المدينه حتى غير الصحابه حتى الكفار وحتى المنافقين كانوا يخرجون كل يوم الى ضواحي المدينة ينتظرون مقبل النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من الطبش الى الضرب يقول حراوي الحبيث حتى إذا الى كان اليوم الذي هدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا كما كنا نجلب حتى إذا لم يدح ظل لن ينتهي الظل دخلنا بيوتنا يقول بعد ما ذهبنا رجعنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول مرة رجل من اليهود فطرح بأعلى صوته يا بني قيلة قيل اي ام الاوت والخذرج فيعني يا اهل نسر يا بني قيل هذا جدكم قد جاء يعني هذا حظكم اللي كنتم تنتظرونه قد جاء قلت قرجنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت النساء والأبطال وغنين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا لك بالأمر المضاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع وجاء الناس بمضاهرة عظيمة احتفالا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم قريب الناس ما يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أراه أبداً فما يعرفه أيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان بعضهم جاء يحيي أبا بكر الصديق رضي الله عنه فلما ارتسم النبي صلى الله عليه وسلم فطارت الشمس وجهه فهنا تحرك فوراً أبو بكر الصديق رضي الله عنه ووضع على أرضه النبي صلى الله عليه وسلم فعندها عرفنا ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مريزوه من ابي بكر الصديق وحدثت الاحداث العظيمه المعروفه في امر الهجره واستقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وبنى مسجد قباء ثم بنى المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم وجعل المؤاخاه بين المهاجرين والانصار بدات هذه الامور كلها واستقرنا بكر الصديق النجم العظيم في المدينة وكانت المدينة فيها امرأة منطقة وضاءة تقول عائشة رضي الله عنها لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي حوضة ارض الله اطاب اصحابه صلى الله عليه وسلم منها بلاء وثقم وصرق الله ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لغضا ما اصعب المرض لكن قبل ذلك كلهم مرضوا وأطابت تقول عائشة وأطابت الحمى ابا بكر وبلالا وعامر ابن فهيرة فتأدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم وذلك قبل ان يضرب علينا الحجاب قبل ان يضع الحجاب على أمعات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين لما وضع الحجاب ليس الحجاب من العركة اليوم لها المقطب الحجاب في بينها وبين النار قل قبل ان يضع الحجاب فأدمت من ذلك لأهل أطبقهم فأدن لي فقلت دخلت عليهم وهم في بيت واحد فقلت بالادب ابي فقلت له كيف تجدك يا أبي. فقال كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراء عليه. تقول سمعت يقول ان الموت اقرب لي من نعلي فقالت قلت والله ما يدري أبي ما يقول ثم جنوت من عامر فقلت كيف تجدك يا عامر فقال لقد وجد الموت قبل بوطه ان الجبان حدثه من فوقه كل مرئ مجاهد بطوطه ستو يحمي انفه بروطه يعني ايضا يقول الموت طويل جدا مني لشدة من المرض اللي اقعهم فقلت والله ما يدري عامر ما يقول ثم بلال عبد يرتع طويلة نشتعى الى مكة سبحان الله حب الوطن النفوذ فبدأ يرفع قوت بالشعر ألا ليت الشعرين هل أبي تن ليلة بوض وحاولي إبخوا إبخوا وجليل يعني مواضع قريبا من مكة يذكر الأماكن إلى من مكة وهل أرجن يوما مما بياها مجنة وهل يبدو النبي شامة وقفيل يعني مناطق اللي الجبار والوديان والمياه اللي حول مكة فقال عائشه فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته وقلت له انهم لا يهدون وما يعقلون من شده الحمى فاخذ من قاتل ندعو اللهم حبب الينا المدينه كحبنا مكه او اشد وطححها يعني شن منها الامراض وبارك لنا في طاعها ومدها يعني باركها بطعامها وانقل حماها فاجعلها بالجحفه الجحفه ايضا قريبا من المدينه تقول عائشة استجاب الله له حتى كانت المدينة أحب إليهم مكة وبدلت خلوات المدينة تظهر وارتفع عنها المرض هكذا انتقل نجمنا من مكة إلى المدينة ليشهد الأحداث العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأحداث العظيمة التي سارك فيها هذا النجم العظيم معركه بدر من الأضنى. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة لأنه سمع قاتلة لأهل سفيان قاتلة لقريش قادمة من الشام فاراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع عليهم الطريق ليعوض المسلمين بعدما فقدوه في مكة وتحرك الناس لجوا القاتلة وصلت الأخبار إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع عليهم قاتلتهم. تتحرك جيش من مسكة يريد حماية القاصله ووصلت الاخبار الى النبي صلى الله عليه وسلم بفروض هذا الجيش الان هم جاهارجيين يريدون قافله والان تحول الامر الى إمام معركه هائله مع جيش أبحد منهم ابدا فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ان وأخبرهم عن فروض جيش. فكان اول الناس قياما هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه فقال بعد ان حمد الله تعالى واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال, محالة حسنة قال فيها ان الامر سيان نحن معك يا رسول الله في السراء في السراء نحن معك يا رسول الله في الثبات في القتال في الجهاد قال فاحسن فاتل النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه للجدود وطلب المشاوره مره اخرى فقام عمر رضي الله عنه وقال واحسن وليلاطلن السر بقوله ثم قام لمقداد بن عمرو فقال يا رسول الله انظر لما امرك الله فنحن معك والله لا نقول كما قالت لنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون فلنقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو تركتنا بنا الى بركه الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبدوات بركه الغماد منطقة على مسيره خمسة ايام من منطقة بين المسلمين وبين هذه المنطقة اربعة عشر قبيلة, قبيلة معادية للإسلام. فانظروا وتأملوا مستعد اربعة عشر معركة كلها، وليست معركة راحية. والنبي صلى الله عليه وسلم سر بقوله لكنه يريد موقف الانطار فقام فعد الممعاد رضي الله عنه وثبثة موقف من قال من قبله وايده وقال يا رسول الله المهاجرون والانصار سواء فعندها ترن العتمه وحدثت معركه بدر الكبرى وتفصيلها في سيره النبي صلى الله عليه وسلم لكن من المواقف التي لابي بكر الطبيه رضي الله عنه في بدر ما اخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جيش الحشبار ألف وأبحاظه فقط ثلاثمائة وأربعة عشر أو ثبعة عشر تخفن الكبير ومسك يده وجعل يهتف لربه النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده رفع كبير وأقد يدعو دعاء عظيم اللهم أنجذني ما وعدتني اللهم ياتني ما وعدتني اللهم انتهلك هذه العصابة يعني الجماعة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض ابدا فما زال يهتف بربه مات يديه مستقبل القبله حتى سقط رداؤه عن كتفيه فهنا ابوس الصديق اخذ الرداء والقاه على منكبين النبي صلى الله عليه وسلم ثم احتضن النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه من شده اشراق عن صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله كفاك من ربك لإنه تينجذ لك ما وعدك حسبك يا رسول الله فيك قد ألحقت على ربك فهالنسى صلى الله عليه وسلم هدى وقرج وهو يشبه الجرح ويقول تيهجم الجمع ويللون الزمر بل الساعة موعدهم والساعة أجهى وأمر فنزل قول الله تعالى اذ ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بانتم من الملائكه مردفين فلما جاءت البشرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ابشر يا ابا بكر اتاك الله هذا جبريل اعاقب بعنان فرسه يقود على ثناياه الناقه يعني على جوانبه الغبار وفي روايه على جبريل معشجر بعمامة صفراء آقب بعنان فرق بين السماء والآرض بشر النبي فعال أول من بشر بشر أبا بكر مستدير بالنصر وفعلا حدث النصر وحدث الهزينة لقريش وقتل من المشركين تبعون رجلا وأسر تبعون رجلا ونبي صلى الله عليه وسلم أخذ نشاور الصحابه الكرام أول مرة يفعل عندهم أسرة ماذا يفعلون ديه فعلى الوقت يا, يا نبي الله هؤلاء فن العم والعشير والإخوان يعني كل ما قاربنا وهذا يقول لك على الليمة اللي في ابو بكر الصديق رضي الله عنه فاني أرى أن تأخذ منهم الفكوة من فيكون ما أخذنا منهم طوة يعني نتقوى بالمال لحنا نحتاج المال وعسى الله أن يهديهم يعني ما الانصار لا ظاهرين لكن في مجال بدا الأمر في ساعه انهم تعلم يهتدون فيكونون لنا عضدا ينتظرنا فيما بعد فقال يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب فقال عمر قلت لا والله ما را الذي راه ابو بكر ولكني ارى ان تمكنني من ثلان واحد طيبه فلا ترى قادر ابن عنقه وتمكن حمزه من اخ له فيضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل ابي طالب مثلا من أخيه فيضرب عنه طالب. يعني كل وعدة أقرب الناس إليه حتى يعلم الناس أنه ليس في قلوبنا أوادة للكفار هؤلاء قناديدهم وقادتهم وإنتهم يعني نحن نقتل هؤلاء سادة في الكفر فيبقى الناس لا سادة يكون الكفار عليهم أسهل فالكسار من الله سبحانه فقال عبد الله بن رواحه يا رسول الله انظر واضياً كثيرا رالحطب يعني إيش النار بتأتي جوالي ولم أره ختما فكلهم ذي ثم ضموا عليهم نارا بدأ الناس يشاورون فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس يأخذ بقول عمر وقال ناس يأخذ بقول عبد الله النروة وخرج ماذا تفعل لله تعالى متبر الوحي ما جاء الوحي فخرج وقال إن الله ليلين قلوب رجال فيه إلا يعني فليقلوهم في الله حتى تكون أليا من اللبن وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه يعني أيضا الموطف السديد من اجل الله من اجل الدين حتى تكون أشد من الحجار وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام حين قال من تبعني فإنه مني ومن أقعني فإنك غفور رحيم ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام حين قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ومثلك يا عمر مثل نوح قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ومثل كمثل موسى عليه السلام حين قال ربنا اطمث على اموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم وهوى النبي صلى الله عليه وسلم قول ابي بكر من لين طبيعة اللين الرحمة التي في, في النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ربا غريب القلب لم من حوله فمن طبيعته اللين فاستجاب لقول ابي بكر واخذ الكتاب يقول عمر رضي الله عنه فلما كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طائف وابو بكر جالس مع أبو بكر الدير والى هما يبكيان فقلت يا رسول الله اخبرني ماذا يبكي؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم اجد بكاء يعني شيء بكيني معاصي بكيت واذا أقول ما لعلاقتي فما الله تعملوا في هذه الأخلاق تعملوا في هذه وحبروا في هذه العلاقات يبكي لأجل بكاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عرب علي عذابكم ادنى من هذه الشجرة يعني شجرة صلى الله قال والله كان أقرب من هذه الشجرة وأنزل الله تعالى ما كان ان يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض سريدون عرب الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا بما لنكم حلالا سيدا أفر الله سبحانه تعالى عنهم أيد القرآن موقف عمر المبطاط هذا أمر عظيم بداية الإسلام من مصلحة الإسلام أن يقضي على الكفر وهؤلاء سأبث الكفر لو قضوا عليهم لما قامت لقريش آئمة لكن الله سبحانه وتعالى شاء غير ذلك فكان الأمر غير ذلك وكذلك من المواقف العظيمة التي لأبي بكر يوم بدر أن عبد الرحمن ابن أبي بكر كان مع الكفار يوم بدر فلما أسلم فيما بعد قال لأبي عبد الرحمن يقول لأبي يقول لقد اهدفت لي يوم بدر يعني يوم بدر شفتت وكنت هدف استطيع ان اقتباس فبقت عنك يعني ملت عنك تعاف عنك ما اردت للأبي ولم اخطرت يعني ظلاليه يعني يوم بدر شفتت وكنت قادر اقتبلا لما يمتعات عنك فقال ابو بكر لكنك لو اهدفت لي لم اعطب عنك يعني لو كنت انا رايتك في يوم بدر ما تركتك كان تكالك وهذا مطبق قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من عاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم ما كان ام وقف ليواد ابنه وهو على الفتح هذه جريمه يعتبرونها في الاسلام المعجزه التي تحققت في هذه النبوه الذي ارتفعت بهذه النفوذ عن حبيب شهوة وعن الميور الدنيوية وحلقت صين في سماء الواجب الدين وارضاء الله عز وجل وتقديم العقيدة على العلاقات النفذ والأهل هذه التي ارتفعت بأبي بكر رضي الله عنه إلى هذه المراقب العظيم وتستمر المراقب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ما تغيب عن معركه شهدها النبي صلى الله عليه وسلم ابدا فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم احد وشهد معه المواقع كلها ومن هذه المواقع شهد معه بن المصطلق وفي العوده من بل المصطلق يحدث البلاء العظيم لابي بكر الصديق واله في حديث الاسف والحديث قصرتها لكم في النبوية النبويه لكن نعطيهم هنا ملخصا لها لنعرف الكل الذي عاك فيه الوكل الصديق رضي الله عنه فصلات الأمر أن المسلمون في عودته من غيث بن المطلق فوقفوا ينطحهم وكان معرفة أبلا في هذه الغيث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. مما أرادوا أن يرتفعوا قبل أن يرتفعوا كانت عائشة اتقدت أقبل لها فذهبت للتحر عنه فانطلق القاتلة من غيرها وهم لا يشعرون بغيابها فجعت الى مكان القاتلة وجدت المعقد الى مكان البعير الذي هي ثالثون فقالت فيعرفون اني لست معهم ترجعون اتركت مكانه. وجاء احد الصحابه الكرام الطاهرين هو طفوان ابن معطل رضي الله عنه وكان ابن عبدالله قد امره ان يتأخر عن القاتلة حتى يبحث عن اي شيء طاقت من القاتلة لم يحمله معا فوجد عائشه رضي الله عنها متلقيه ومتغذيه على الارض فعرفها فقال ما خلفت رحمه الله فقلت ما كلمت الاه فقر بن بعير قال اركزوا رحمه الله وتاخر ويتحد حتى تركز بما ينظر اليها شوف الادب والحرب على معاني الشرف كيف تجلى في هذا العمل تقول فركض تقول انطلق بيسرية هم يطلب الناس تقول كان هذا الموقف كان اخر موقف اخر مزيل قبل دخول المدينه المدينة تقول فوالله ما ادرت الناس وما اكتفه حتى اطبحت ونزل الناس فدخلت عائشة على البعير ومعها قطار من المعاطن بعد يقول المسلمين الى المدينة رآه مجموعة من الخلافاتين الذين يظهرون الاسلام وعلى رأسهم رأس المطاع عبدالله ما يغيب مصدر فقال هذه عائشة ومعها طفوان والله ما نجت منه وما نجى منها كلمة ليست فيها تطريح ما كنت فيها ترميح لطاح انتشر وانتشر الامر كل الاشاعات واحد يكمل على الثاني حتى بجأة لا تصرحهم بالزنة تقول عائشة اول ما رجعتني نبينا مرض مرض كبير وانكسر الخبر وانا ماذي انا في المرض ووصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم خبر الامر الحديد عني وعنك القرآن ووصل الى ابوي تقول ولا يذكراني من ذلك قليلا ولا كثيرا وانا شعرت بالخبر ابي بل الله ابحال الله يساعد حول الإنسان وهو ما يجعل فقال إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لفظه بي كان, كان أفضل مني في العاجة يعني يلاقذني أكثر من ذلك فنجدت فيه جسائي فقلت له يا رسول الله لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني يعني أكدت بيئة أمك تعالجني فقال لا أعلم فانتقلت إلى أمي ولا أعلم بشيء مما كان حتى نقصت من وجعي بعد بضعة وإثرين ليلة، وان لم أجد شيئاً، وقرأ الذكر في هذا الحاش عايز يكون واحد يتهمن في شرفة وقال عن منته الخلاء في حال الذكر الذي صار الله عنه، كشفت سكتة في هذا الوضع جد وما عنده واقع، وما عنده ميل، ما عنده برهان، ولاتي يحي ينزل في هذه الفترة انقطع حتى يبرئها تقول عارفة، وكنا قوماً عرباً. لا نستخد في بيوتنا هذه الكل الذي تستخد في الأعازم نعافها ونكرهها يعني أجل في موار الحمامات اللي يقضى فيها الحاجة ما كانت عندنا بيوت أماكن قضاء حاليا اللي يقضي حاسا يروح لقارج المدينة يقضي حاسا يرجع تقول إنما كنا نخرج في سطح المدينة كان النساء يخرجنا كل ليلة حوائجهم فطرت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مصدر بنت أبي رحم ابن عبد المسالي تنبثت وكانت امها بنت طقر ابن عامر بن كعب قالت ابي فبينهم هذه القلابة السديدة فقلت والله انها لتنشي مائن اذ عثرت في مرتها يعني في ظهر تعثرت فسقطت فقالت سعثة مصطح تبثت ابنها فقلت لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا سبحان الله هي في عن يهلا الذي يتسلم عليه الماثره فقالت او ما بلغ في الخبر يا بنت ابي بكر فقلت ما الخبر فاخبرتني بالكلام اللي قاعد فيه في وان من جانب يتسلم علي نفطح فقول فوالله ما قدرت على ان اقضي حاجتي ورجعت فما جئت ابشي فخبر الجو الذي في بيت ابي بكر صلى الله عنه فقلت ما زلت ابكي حتى ظننت ان البكاء سيصدعك به فقلت لامي يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا مني وبلغت ما بلغت ولا تذكرين لي من ذلك شيئا فقالت اي بني خطبي عليك الشان فوالله لقد علمت ما كانت الرأحة أثناء مرأة جميلة انتي. أنت عند رجل يحبها لها ضرائر يعني في زوجات أخريات لجيجة إلا كثرنا وكثر الناس عليها لا في ستة المرأة التي لها ضرائر قالت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يخطبهم ولا أعلم بها فقال أيها الناس ما بالي رجالي ادعني في أهلي ويقولون عليهن غير الحق والله ما علمتمهن الا خيرا ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه الا خيرا وما يدخل بيت من بيوتي الا وهو معي فبدا الصحابه يتحدثون فقاموا يتناقلون بين الاوز والخزرج لان عبد الله بن الزبير وسمون من الخزرج هو الذي تحدث في هذا الامر وايضا انكسرت القول عبد الله بن زيد انطرق تحدث بدون ما يطرق لكن هناك ناس قالوا ساعه واحد تصل الى الثاني حتى بعض الناس يذهب ويصل من الذين طرح المصح وحمنا بنت جحا اخت زينب بنت جحا زاويه النبي ما تكلمت وحمنا تكلم فلن يعطر ذنبا طمع الله عز وجل فلم تقل الا خيره اما قلنا ما معدار خنا حميدة لأختها. سو تحلو بعض هذه المعاني واضحة الناس. فبدأ الأمر يشتت حتى تاج الافتتال بين الصحابة وتشاور الناس أن يتوانوا على بعضهم حتى فرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وشتد الأمر. النبي صلّى الله عليه الوحي ما جاء الوحي شتّ الكلام ما النبي صلّى. تقول عائشة ثم دخل علي رسول الله وعندي أبو علي. وعند امراه من الامطار وانا ابكي وهي تبكي معي فجلس فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا عائشه انه قد كان ما بلغت من قول النعم فاتقوا الله وان كنت قاربت سوءا مما يقول الناس فتوبي الى الله فان الله يقبل التوبة عن عباده قل ان تحدثت مثل هذا المسلم شكرا مني ان اتوب وهو يقرا يعرف شياطي وندامتي يعرف هذا فقالت حائصة والله ما هو الا ان قال ذلك حتى توقف الدم في عين شبك الغضب حتى ما احبت منه شيئا وانتظرت لأجوائي ان يجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم شبه الامر يا حتى ان ابوها وامها مع درجات قالت لأي الله لأنا كنت احقر في مستي وأصغر شانا من ان يربي الله في قران يقرا المساجد ويتلّى به المساجد ويصلى به ولكني كنت ارجو ان يرى رضي الله صلى في نومه رؤيا يكذب الله بها عني بما يعلم الله من براءتي أن ان في القران فانا احقر عندي في ذلك فقلت لما لم ارا بواعي يتكلمان قلت الا تجيبان رسول الله فقال لي والله ما ندري بماذا نجيب تقول عائشة واين الله ما اعلم اهل بيت دخل عليهم ما دخل على ال ابي بكر في تلك الايام فتنه عظيمه بلاء عظيم ان يطعن الإنسان في تركه وهو بريء وهو طاهر من بيت طاهر كلهم مبشرون بالجنه ويطعن الانسان في تركه فقلت لما ما عليه فهذا ما يعني ما استطاع الذكر ولا عمره ما الأمه أن ينطقا استعبرت فبكيت ثم قلت والله لا أتوه إلى الله مما ذكرت أبدا والله لئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أني منه بريئه لأقولن ما لم يكن ولئن أنا عن ما تقولون لا تصدقونني. وهي اسم سمعة تعالى احد يصدقني قالت ابن كمس ابن يقول اسم يعقوب عليه السلام معكمات بسبة الالم ما فكره اقلت ولكني اقول كما قال ابن يوسف فضبر جميل والله المستعان على ما تسكون فقلت والله ما من الله سلم من مجرسه الا ونزل عليه الفرقان يبرئ عائشه رضي الله عنها تقول وهو في حال الوحي نحن نعيشه اذا نزل عليه الوحي تقول والله ما فزعت كثيرا ولا بالين اما ابوان وبكر وعمرهمان تقول والذي بكي عائشه بيده تقول ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ومنسوا لتخرجن انفسوا ما. طرقا ان يأتي الله من الله تحقيق ما قال الناس. شوفوا حال البكر رضي الله عنه وهو ينزل عليه القرآن وما يدري. يمكن القرآن ينزل يخدف ما قال الناس. تخيلوا الانتان في هذا الامتحان تقول عائشة والله ما بنا أن ينتهي الوحي إلا ونفس الذكر ونفس الامه قد خرجت ما في من الخوف ان يقالها ذلك قال أما أنا والله باخذ لاني اعلم اني بريء والله سبحانه وتعالى ما يقدمني فلما سري عني فاقلم قال ابشري يا عائشه فقد انزل الله براءتك فقلت بحمد الله وسري عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وكان هو الذي منفق على مصدح لقرادته منه وحادث مصدح كان فقيل فقال الزكر لما قال ذلك لما نزل قول الله إن الذين جاءوا بالإبك إن الذين جاءوا بالإبك عصبة منكم لا تحسبوه شروا لكم بل هو خير لكم سمائب وهو أسدل سبب عشر آيات فيها براءة عائزة رضي الله عنها فقال البقر والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا ولا أنفعه بنفع بعد الذي قال أنا أنفق عليه وهو يطعن في بنتي يطعن في شرقي فأنزر الله عز وجل ولا يأكل يعني لا يحلف إلي الفضل منكم صغوا كفاس البقرة التي ينفق الله عز وجل بها البقرة هذه الآية هي بسيئة البقرة ولا يأثني أولي قبل منكم واستعى الله على دعلك الآن قبل والمكان واستعى المال أن يأثني أولي قربة حريبة والمتاثير والمهاجر المهاجر في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله واللعفون واليصرحون ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر يا الله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مكتح وأنفق عليه وقال والله لا أنبئها منه أدلا فأي تكامل وأي حيط وأي صبر وأي حضر تجلى لآل أبي بكر وتجلى لنجمع العظيم أبي بكر الصديق في حادث ومن مواقفه الجليلة ما حدث له يوم الحديد يحدث عمر رضي الله عنه طال السيد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديد لما تم الصلف فاتفق المسلمون مع الكفار على أن يرجعوا بعد ما كانوا جاهلين للعمرة ان يرجعوا بلا عمرة ويعتمروا في العام القادم عمرة القضاء واتفقوا على ان تضع الحرب بينهم عشر سنين واتفقوا على ان الذي ياتي من مكة مهاجرا يعاد الى مكة فكانها شروط يعني يعيد المسلمين الى مكة لازم ما يعتمر هذا العام فكانها شروط ليست اكتفال حي المسلمين فقام عمر رضي الله عنه يقول تأشيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألست نتيجة الله حقا؟ قال بلى قال ألسنا عن الحق وهم على الباطل فقال صلى الله عليه وسلم بلى خل فلما نعطي الدنيا في ديننا لماذا نقبل بشروط؟ ليس في فقال إني رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري فقال عمر قلت أولست كنت تحجثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به مو أخبرنا من رأيك رؤيا أننا طائفنا نطوف البيت ونحلق ونقصر فقال صلى الله عليه وسلم او اخبرتك اننا في هذا العام قال له فانك تتأتيه وتطوف به فقلت اتيت ابابك فقلت يا ابابك انت هذا نبي الله حقا قال بلى قلت وقلتنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنيا في ديننا وما يرب ابو بكر رضي الله عنه الرب العظيم الذي يدل على ينهج الذكر يدكر في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو بكر يا عمر ايها الرجل انه رسول الله وليس يعطيه وهو ناصره فاستمسك بغربه يعني اينما دعكك لابدوك ما كانت فوالله إنه على الحق هذا منهج الوقت الحقيق رضي الله عنه هذا هذه الكلمات القلية تقطيرها جار من جوانب الشقيق أن الصديق وهي الإيمان فالرجوه صلى الله عليه وسلم والتصديق الكامل به والإطمئنان الكامل أنه مهدي منصور من عند الله رب العالمين والالتزام الكامل بأوامره ونهجه اللي لما دارت نبيه منهج قريد في الاقتداء للصديق رضي الله عنه يعلمه بكبار الصحابة رضي الله عنه أجمعين وجالب آخر من شخصية أي بكر الصديق هو جالب الخروفية والشجاعة فالنبي صلى الله عليه وسلم اختاره أكثر من مرة ليقود الكروس فمن ذلك ما حدث في سحبان من السنة الجابعة للهجرة. ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا بكر الى بني خزار. وكان من بين هذا الجيش سلمة ابن الاسوع. افضل المقاتلين. من هذا المنطل يقول خير جزالاتنا ابو سلم. افضل من يقاتل على رجليه ابو سلم. يقول, يقول ابو سلمه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر الى فدار وخرجت معه يقول حتى اذا صلينا الصبغ امرنا فتنلنا الغاره فوردنا الماء فقتلنا من جيشهم من قتلنا واثرنا منهم اثرا الى السريه المنتصره التي قادها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وكان شعار الذكر الذي اطلقه للناس في اليوم اليوم انه وكان اذا من المقاتلين الابطال ومن ذلك انه قاد اعظم جيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جيش تبوك. أي تبلغ عدد المسلمين اعظم عدد في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وتراياه اعظم عدد وصلوا ليه ثلاثون الفا وكانت تبوت وكانت الرايه العظمى يوم تبوت يدئ لبكر رضي الله عنه وكانت راية خوداء وفي قاد بعض المعارك في خيبر وتتجلى بطولته رضي الله عنه يوم حنين تعرفون في بداية امر الصنين كمن الكفار وهجموا على المسلمين هجمه وشج الجيش الاسلامي وظروا اربوا من ارض المعركة وانحاد النبي صلى الله عليه وسلم جات اليمين يقول اين ايها الناس هلما إلي انا رسول الله انا محمد بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله ثلاثين احتملت الاذن بعضها بعضا وانطلق الناس ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نفر من المهاجرين والانقال وانجون ممن ثبت معه من المهاجرين ابو بكر وامر ومن اهل البيت علي والعبار والفضل ابن العبار وابو سفيان بن الحارث وربيع بن الحارث واسامه بن زيد رضي الله عنهم وارضاهم فهؤلاء القله الذين ثبتوا في يوم كانت فيه هزيمه عظيمه للمسلمين في بدايه المعركه وضر المسلمون من كل مكان فتجلى ثبات ابو بكر رضي الله عنه في هذا الموحش. فهذا سبيل اخر على بطولته وفروتيته رضي الله عنه ومن اهم المواقف في ال بكر مستقيم رضي الله عنه وفيها علامة عظيمة على استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له حجه الناس في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة النبي صلى الله عليه وسلم في العام التالي ما حد ان يحج في اخر حجة حجة النبي سأعى كلمة فالحجه التي قبلها كانت فكرة مفتوحة لكن اذا اقول ما احب ان يحج بسبب ان المشركون كانوا يحجون في ذلك العام وكان ايضا يطوف البيت بعض المشركين فالنبي صلى الله عليه وسلم ما احب ان يحج مع المشركين او مع العراق فامر ابا بكر ان يحج بالناس كلسا الحجة في العام التاسع من الهجرة في شهر ذي الحجة اذا هو الناج. هو الذي على النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو الذي بلغ رساله النبي صل الله عليه وسلم بعدم السماح للمشركين في الحج بعد العام هذا و بعدم السماح بالتعري بعد ذلك فخرج رضي الله عنه معه ثلاثمائة من المدينة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه عشرين ناقه لي ينحرها نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه اقبلنا مع ابي بكر حتى اذا كنا بالعرج ثوب ابو بكر في بالطبس يعني نادى لفراك السر فلما استوى للتكبير فمع الرغوة خلف ظهري فوقف عن التكبير فمع احواس الابن فقال هذه رغوة ناقه النبي صلى الله عليه وسلم الجدعاء بدا لرسول الله صلى ظلم أراد اراد يغير رايه فلعله ان يكون رسول الله فنصني معه فالى عليل ابي طالب رضي الله عنه فقال له ابو بكر رضي الله عنه اميرا ام رسول قال لا بل رسول اذن الامير او ابو بكر رضي الله عنه فحج ابو بكر اميرا على الناس وحج عليل ابي طالب ورساله النبي صلى الله عليه وسلم ماموما اذن هذه علامه من علامات فصل ابي بكر الصديق رضي الله عنه ومكانت نيابته عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اعظم هذه العلامات كانت علامه صلاته بالناس في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وتفتت وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لما تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلالي يؤذنه بالصلاة لا بيه نقول صلاة نريد ان نطير الصلاة فالنوضاك لما استطاع ان يقوم من شدة المرض فقال مروا ابا بكر من صدد المناعي قال عائشة يا رسول الله ان ابا بكر وجل حسيس انا نعرف اعرف بعض فطاعة البكر في من خلال التعراض هذه القطط يعني سريع الحجن والبكاء وانه مسى لكم مقامك لا يسمع الناس يعني لو طلع مكانك سيبتل ما يقرأ القرآن إلا يبكي من ربطة قلبه رضي الله عنه فقل عائشة حيث النبي تعالى ابنه عمر فقال هل عمر يقلونه ما دي فريده إنه لا فريد أن يتشاء من يقولون هذا اللي صلى مكانه الواسل يتشاء به ما عارف في القبر والمكانة بل أنه سيفتاء من فمن به فأبن الله تعالى فقال مروا أبا بكر فليفلد الناس. يقول عائشة قلت حصة قل له مثل ما قلت فقالت حصة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت أمرت فقال إفرادا إن كنا أن تنا تواحد يوسف وماذا إفراد و... وأجري أنا تريدون شيء آخر نرو أبا بكر فلنصل بالناس إذا أمر صغير لا أحد يصلي إلا أبوك ليس فأني الذي يصلد الناس هو أمير الناس كان معروف الواحد الأمير هو الذي يصلد الناس ابا بكرم أراد أن يترك علامة من وثين خليت وراء. تقول عائشة خرجت أمر واحد من أهل البيت أجواج من ابا بكر أن يأمر أبا بكر يصلد الناس فخرج نمر فما وجد أبا بكر كان أبا بكر تطير خارج المدينة ذلك الوقت فوجد عمر بحضة فقال عما أبا بكر قام عمر يفند الناس بامر من عبد الله بن جماع انه لما خرج ماوته ابو بكر الصديق فقام عمر يظن ان هذه اوامر بنت تعلم فتقدم تكبر وكبر المسلمون راه وكان صوت عمر قديم معروف جهوري فواصل صوته ان بنت تعلم فغضب فقال اين ابو بكر يا الله ثالثا يا المسلمون الله ثالثا والمسلمون وهذه علامة اخرى على اشاره من الله علم انه ما يضل الناس مكانه الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه صلى عمر تلك الصلاه وصلى ابو بكر الصديق الصلوات التي بعدها فهي علامه أخرى على مكانه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضه اول المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم الى ان كان يوم الاثنين كان 10 من ربيع لما كانت فراس الصد شعر النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من خفته النفسي وقع وتحرك نحو الستار الذي يقف بين ذي عائشه المسلمون الصقون خلف الضبّي يصدم. فحرك الاستار ينظر إليه ورأى هذا هذا التصوير التي تدل على النظام والكثير والأقدام والطاع والتمات. يرى الكفوف والتقوى والإيمان يتدلى في الرجوع فطرح الذي هو اتمن فرحا فديدا بهذا المسجد ان دينهم على طول من بيت عائشه تعرض بالحرب والتكار فعرفوا ان هذا بيته تعطينا هذا انه هو اللذيذ الذي دفع في البيت غير المتاح فالتفتوا فاستطاعوا يزدروا ابدا لا تتفوا فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وهو يبتسل من طرحه بهذا المنظر فكاد يتركون طلاقهم كده رفاح فهي حظم من ابو عزلم كاد يتركون الطلاق لأنه يستطيع من ابو عثمان فأشار إليهم المطفى صلى الله عليه وسلم بيجرأ نفسه ووقفوا مكانه فتقدم الذي صلى ليصلي معهم، وسلم ليسلي فشعروا بتحرصه نحو الطلاق فتحوا له جبت له بينهم وأوصل الأمر إلى الإيمان. فصلت هذا هذا فتح إلى الإيمان. فشعر أبوك تنتظر بهذه الحركة. تحرك الناس خلفه. فعرف أنهم لا يفعلون ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فاتسأله الى المصطفى صلى الله عليه وسلم. فترح به ورجع ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الدين. فنبي صلى الله عليه وسلم قطعه قال: يا أبا بكر. فأذكر حمد الله تعالى على سلام المساء وحمد الله تعالى على سلام المساء وريد أن يتنب به ذات منه أبا وفراجع ثم يتنب وما ثم ونصفع نقد فجلس على يسار البذكر الشديد ربي الله عنه وذكر على يمينك إنه سلام يقرأ ويتنبه للناس جالسا والذكر يتنب به صلاة اللي سلام والناس يتنبون به صلاة أيضا رهاز مكانه عظيمة لم تبقى لأحد أبدا إلا لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأسلم صلى الله عليه وسلم ثلاثة إن قعد المنبر وخطب الناس وأوطأهم بأمر إلى آخر ما أوطأهم النبي صلى الله عليه وسلم فأوطأهم بالإسلام والإيمان والقرآن والسنة وأوطأهم بالنساء خيرا وبالخدم والأبيب خيرا أيقاهم من الغازل وفية الموجع وهم لا يدعون أنها وفية الموجع فرأي من الغازل تخفت أحيانا وقرج من المجيس تلا بهم فتل بهم فرأيه قد تخفتن وجاء الذكر في البيئة ربي الله عنه فقال الملك صلى الله عليه وسلم يا نبي الله إن أراك قد أصبخت بنعمة من الله ورضي. ثم نخجل. فقال نعم بحمد الله. قال يا رسول الله اليوم يوم بيتي بيتي خارجة أذكر أن زوجة مهدي خارجة. كنت روائح المدينة. وكان عدل. وهذا العدل الذي تركه من الأكل كتبناه لله. العدل بين الزوجين. من كان له أكثر من زوجة فوجب عليه أن يعدل. فوجب اليوم هذا واليوم هذا. فكان هذا يوم الجيدة الثانية الجيدة الثانية وقال لسلسة اللي ذهب هذا الوليها لأنه جارك يكلم صديق فقال الله فعه صديقه أفآتي يا نأتيه ابن أفآتي فقال لبنو فخلمنا عميه فدخل ربي وخرج الوكر الصديق رضي الله عنه الى اهله في الجنش في رواحي النبي اختدر الالم على النبي قال الله عليه وسلم ثم كان عنده عائشة جند أبي بكر سبيل صلى الله عليه وسلم فدخل عليه اثاما ابن جيل فالألم قد الله عليه وسلم. واتاما مكلف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بجلس نحو مؤتة وجلس مؤتة اختار من راتنا له اسامه رغم انه سعد من شعر شنك لان اثامة كان كبء للاماره وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة أن أنظر جيز اسامة لا تطعن فيه فإنه أهل من كما طمع أن أباه كان أهلا لها واكثرهم إبعاثا من طالب الشيء الآخر أن جيز ابن حارثة قتل في المؤسس فمي طابل كأنه أراد لإسلام أن يأخذ السعر من القتلة الأبي فاسامة ما تحضر نحو المؤسس لتبقى مرض المجيز صلى الله عليه وسلم خيم حول المدينة حرب المدينة وبدأ الناس المدينة يريدون سيد الجهال يصنعوا عنده من داخل المدينة ومن, ومن أرجاء جديرة يستمعون حرب المدينة بمعثر جيد أسام لما تسمع أنه يبغى أتلم دخل ودخل في فكة الألم وغى أخرى فتكلم عن يبغى أتلم أنه على أتلم تأخذ يشير الى السماء ويشير الى اسامة يشير الى السماء ويشير الى اسامة علامة على رباه على اسامة ورجح اسامة وظل ما تحرص يرى ما نهاية مرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل عبد الرحمن ابن هدي بكر الصديق رضي الله عنه وفي يجري السباب فسلم على الله وكلام الذي فعل سلم تطاع النبي في سبة المرض والسلم فأخذ النفع صنع ينضغ نظرا شديدا الى السواك الذي في يدي عبد الرحمن فقال عائشة حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم انه تشعر مشاعره عرفت ادعوا بالاكتواك فقالت يا رسول الله اتحب ان تستعر فقالت فأشتر لرسي نعم فأخذ اكتواك اخيها وقلبته ويجنسه وأعطته النجو صلى الله عليه وسلم فأخذ يحتاج ثم خرج عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وتسمعين ثم أسندت عائشة وقت النبي صلى الله عليه وسلم على قدرها تقول وسمعته ربي بل رسوء الأعلى من الجنة أعلى من الجنة. ومال برأته وما اي بخدمه اعظم من الوفاه افضل الانبياء افضل البشر افضل الخالق محمد صلى الله عليه وسلم وانتقر الخبر فتجمع الناس المسجد والوليليون والتاريخ اي يصدقون الخبر ام يكذبون وقام عمر رضي الله عنه فاقد يحسب فيقوم رجالا من المنافقين يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وانه والله ما مات ولكنه ذهب الى ربه فما ذهب موسى بن عمران الى ربه وقد غاب عن قومه أربعين ليله ثم وجد اليهم بعد ان قيل قد والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موتا فلي قطعن عيدي رجال وأرجلهم زعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه وأن يكون لينا مفتق ومكسب فذهب رجل بسرعه الى السنك فاقبل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فاسرع حتى نزل على بعد المسجد فذكر المسجد الناس على هذا الحال وعمر يكلم الناس ولم يرتكب الى شيء من ذلك حتى دخل على بيت ابنته عالقه رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مغطى في ناحيه البيت فاقبل حتى كشف عن وجه الشريف ثم اقبل عليه فقبله ثم قال بأبي انت واني اما أن الموتة التي كتب الله عليه تقدستها ثم ليس لك بعدها موتة ابدا وقبله مرة اخرى وقال قلت ايا يا يا رسول الله ثم وقع فخرج وعمر ما زال يكلم الناس فقال على رسمك يا عمر فانت ادعى عمر الا ان يستمر بالسلام فصعد ابو وكر على المنبر وبدأ يخطب فلما رآه الناس اقبلوا عليه وتركوا عمر فسكت عمر فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال ايها الناس إنه من كان يعبد محمدا فان اله قد مات من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجي الله الساترين ففقف عمر رضي الله عنه على ركبتيه يقول ما انتمعت ابا بكر يتلوها حتى عقر فوقعت على الارض ما تحملني رجلاي وعرفت ان رسول الله قد مار عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكى ويذكر عمر رضي الله عنه فبقة في وفق فيما بعد ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس والله اني لانشي مع عمر في خلافته وهو عاند الى حاجة اعرايح يا ابن عمم يطي وجه الجرة لابن عصر وما معه غير وهو يحدث نفسه ويضرب وحسي قدره لبرته ما في السلم عن نفسه يضرب إلا بالعصر إلا ثلاثة أردف فقال يا ابن عبدان هل تدري ما حملني على ما خالك إلا في طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تدري شنو السبب اللي خلاني أقول إن رضى الله ما مات لم تقطع عنه المنافقين الذين قالوا انه ما فقال ابن يا ادري يا امير المؤمنين انت اعلم قال فانه والله ان كان الذي حملني على ذلك الا اني كنت اقرا هذه الايه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فوالله إن كنت لأظن أن وثيب الله صلى الله عليه وسلم سيبقى في امته حتى يفهد عليها في آخر أعمالها فإنه للذي حملني على ان تلت معكم يباري خاني يا برد لا هذا الخطا الفاحش يفتق هذا الخراب في فترت آيات الحرآن لا يفتق ايه اخرى تقول انك ميت وإنهم ميتون ولا محمد الا رسول قد من تقديم الرسل اتئنات او كثرا خلتهم على اعقابكم ايات كثيره تشير, تشير الى هذا يا ست كنت اظن هذا من ثلاثه كثيره لهذه اللحظه فاصابتهم هذه المصيبه مصيبه وقاص الحبيب المحبوب الصاحب الرحيم الرؤوف محمد صلى الله عليه وسلم ومصيبه انقطاع الوحي فلا ينزل أبدا. صيب عظيم نزل عليه. فتبلجلي واحتاروا وطاروا لا يرون ما يقولون وما هم طائعون حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه درجا وسلاما على القلوب قباد ما تجأجأ ما رغم أنه أخذ خبا من الرفاظ منهم إلا أنه ما خذ. في ذلك الموقف العظيم. ولم تنسه المخيدة على ستةها ما عرف من الحق فقامت الصحابه فقطب بهم وبيّن لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وعلموا أن أبا بكر اعلم من الناس وأربطهم جأسا وأنسبهم بخيرة ودفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتسب مصيبتهم عند الله والله خير وحق وإليه ترجع لأمه قبل أن يكسن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بني بنيها في البدايه كان هذا الاجتماع مستقرا على الأنفار ثم وصل الخبر إلى أبي ذكر وعمر عبد الرحمن بن عاو ابن معلم التحاجر تتوجه طورا إلى ثلث ثقيف وعندما قد هناك تشاور في, في امر الخلق وقد تشتيت لكن هذا الامر في السيرة القالية الأمر الامر انه جاء اولئي النقر من المهاجرين واستحاد الكرام من الانطار رضي الله عنهم اجمعين قد تدمعوا يتشاورون في الخلاف وكان اعظم المرشحين لهذا الامر عندهم ابن عباده رضي الله عنه وجاء اليهم بعد وهو مريض مرضا شديدا فقال لهم اني لا اقدر بتكواري ان اسمعوا القوم كلهم كلامه فاخبروهم ما اقول فقال بعد ان حمد الله تعالى واثنى عليه وصلى على مريض صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الانصار لكم سادقة في الدين وصبيلة في الإسلام هو يقول وابن نستان يرفع صوت اسمهم ليست صبيلة في الإسلام ليست لقبيله من العرب إن محمد صلى الله عليه وسلم لديك جدع عزر سنه في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الانداد إن والاوثان فما آمن به من قومه إلا رجال قليل ما كانوا يقدرون على ان يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لي جماعا ما استطعوا ان يحموه ولا ان يعزوا دينه ولا ان يدفعوا عن انفسهم دايما عمري حتى الادب يوقع عليهم ما استطعوا ان يدفعوه حتى اذا أراد الله بكم البذيله فضل من الله اراده بالانصاف ساق اليكم الكرامة وقصكم بالنعمه فرزقكم الله الايمان به يد رسوله له ولأسحابه ولأزال له ولدينه والجهاد لأعزائه فقمتم اشد الناس على عدوه واسقلهم على عدوه من غيركم استقامة العرب بامر الله طوءا وسبقا واعطى البعيد المقادة عن انقاذك صاغرا داخرا يعني جليلا مهانا الكل كل العرب دان الإسلام اما طاعه وايمانا واما اجبارا وذله حتى اسكن الله عز وجل رسوله بكم الارض يعني قسكن في الارض هؤلاء الكفار الذين عاندوا ودانت له باسيافكم العرب فتوفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير عين اتذبوا بهذا الامر يوجد الناس فبدأ الامر ثم دخل الضطر وامر ورفضوا هذا الامر كيف يكون الامر فقط خاص بالامطار وبدأت المشاورات وبدأت الاراء تختلف، حتى قال قوم نقول اذا منا امير ومنكم امير ما نردد ذلك فانجع وفق ابو بكر الصديق رضي الله عنه ليخطط لخطه العظيم في ذلك الكف يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت لما انتهى من كنت قد اعددت في نفسي قوي اعددت اريد ان, فلما عرفت أن اقول بها لنصح البلاعه لاجله عرف أن قال بكر الصديق الله عنه على انتهى بذلك ولقد كان احلى مني واوفر فقال خطابه فبكى لابو بكر يقول عمر احلى من المال اكثر علما فدرا معطف واوفر اكثر وقارا الناس هذا يقرب اكثر منه يقول عمر تتكلم ابو بكر رضي الله عنه وَوَاللَّهِ مَا تَرَثَ مِنْ سَلْمَةٍ أَعْجَبَتْ مِنْ قَدْ أَعْجَبَتْ مِنْفِي إِلَّا أَكَى بِنْفِلِهَا أَوْ أَفْضَلْ مِنْهَا فِي بَنْلِهَتْهِ هكذا بدون لا جاءت يقول ولن يدع شيئا انزل في, في او ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ذكره وقف اوليك بعد ان حمد الله تعال قال لقد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيكم ليس لك النات وادية وسلك الانصار لا لسلك وادي واد الانصار وما ذكرتم فيكم من خير فانتم اهلك ولكن العرب لا تعرف هذا الامر الا لهذا الحيء من العرب من قريش هم أوطفوا العرب دارا وانسانا وقد رضيت لكم أحد هذين وجلين هذا من تواضع الزكرة رضي الله عنه ما يعوه أيهما شئتم فأخذ بيدي عمر وأخذ بيدي عبي عبيدة بن جراح يقول عمر المفتاح لم أكره مما قال غير هذا فوالله لأن أفجم فتضرب عمطي لهم إتم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر فرفض الأنصار فرفض الأنصار أن يبايعوا أحد الرجلين وبدأ الخلاف بين الأنصار فقالت الأنصار والله ما نحفظكم على خير تاقه الله إليكم ولا أحد من خلق الله تعالى أحب إلينا ولا أرضى عندنا منكم ولكننا نشق ما بعد اليوم فلو جعلتم اليوم رجلا منكم فإذا هلت اختبنا رجلا من الانصار يعني مرة لنا مظلقين وهكذا فبدأ النزاع بين الانصار هذا النزاع بدأ يتطور بدأ الأسواق ترتفع إلى أن وقف واحد من العنصار هو تشير المساعد رضي الله عنه تشير المساعد قال قولة عجيبة غير متوقع واحد من الانصار وقف يقف. فقال يا معشر الانصار انا والله لم كنا اولي فضيله في جهاد المشرفين وسابقه في هذا الدين ما اردنا به إلا رضا ربنا وطاعه نبينا والفتح لانفسنا منها. مع نحن عندما جاهدنا وكنا اهل الفضل ما فعلنا ذلك لاجل الدنيا فما ينبغي لنا ان نستطيل على الناس بذلك يعني. لا تجعلوا هذا شيء تتفاخر به على الناس ولا نبتغي به من الدنيا عرضا لا تسالوا امر جهادكم لاجل الدنيا فان الله ولي المنه علينا بذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى الا ان محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش وقومه احق به واولى ولا يران الله أنازعهم في هذا الأمر ابدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم أمر عجيب الآن واحد من الأنطار يدعو أن يبايع واحد من المهاجرين فهنا وقف واحد من الأنطار من ابطائهم هو الحباب ابن المنذر فقال يا بشير ابن سعد حققت يعني تركت الرحم وانتدعو الغيرك ما يأخذك إلى من صنعت أنا تتسعل ابن عملك في الإمارة يعني تريد أن تنافس سعد ابن عباده في الإمارة فقال لا والله ولكني كرهت أن أنازع قوما حقا جعله الله لهم الأمر واضح هذا الأمر للمهاجرين ليس لكم تقول إنسان حول أن يتجرد من نزعات القبيله ونزعات العائلة ونزعات الدنيا الله يتجرد تشير من سعد رضي الله عنهم فهنا بدأ الاختلاف وبدأ ارتفاع الاطوال وبدأ النزاع حتى من الاوثى الخزرا جيد المسابس انصار اخر رقب فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وان الامام انما يكون من المهاجرين ونحن انصاره كما كنا انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسان بن الانطار بن يؤيد والكسرة عمر الانطار اكثر فاكثر فهنا بدأت الانطار تختلف مرة اخرى فقال ابو بكر لعمر ابسط يدك نبايع لك فقال عمر انت افضل مني فقال ابو بكر انت اقوى مني فقال عمر امنح ودي لك مع فضلك فقال عمر وابو ابيض لابو بكر لا ينبغي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون فوقك يا ابا بكر انت صاحب الغار مع رسول الله ثاني اثنين امرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتكى فقليت بالناس فانت حق الناس هذا الامر ثم وقف عمر رضي الله عنه فصرقت الناس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر اختار ابا بكر ان يصلي للناس فمن منكم سيصلي بابي بكر من منكم سينازع ابا بكر امر السلام تعرفون الخليفه هو الذي يصلي منكم من منكم مستعد ان يتقدم ويصلي امام لابي بكر الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم اماما فما تقدم احد واصابتهم الجهشه ما ركبوا في هذا الامر لما سكت الناس آه. قال عمر اضط يدك يا ابا بكر الذكر لما رأى هذا الخلاف اراد ان ينبوح الخلاف فبسط يده فهنا لما تقدم عمر ليضايق قفز كثير ابن سعد فوضع يده قبل عمر فكان اول من بايع ثم بايع عمر ثم اقبل الجميع يبايعون لابي بكر الصديق رضي الله عنه واستقر الأمر في الثقيفة والحمد لله رب العالمين وإلا كان خلاء كان ممكن يقضي على الأمة في اليوم التالي قضل ثلاثة دخل جمع الناس المسجد وصعد البكر الصديق رضي الله عنه على المنبر فأراد أن يقضي قبل أن يقضي قال له أمر فلا رسل فوقف أمر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال اليهنات قد كنت قلت لكم بالانف مقالة ما كانت الا عن رأيه لما قلت ابن الله صلى الله عليه وسلم ما معه وانه سيرجع على كانت فقط اتهاد مني وما وجدتها في كتاب الله عز وجل ولا كانت احدا عهده الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر امرنا حتى يكون اخرنا. ان الله قد ابقى فيكم كتابه الذي به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله اليه وان الله قد جمع امركم اجتمع يعني امر اهل السوره على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين هما في الغار اولى الناس باموركم فقوموا فضايعوا الناس بيعة عام بعد بيعة استقيثة ثم وقف أبو بكر الصديق صاحب الجليل النجم العظيم الخليفة الاول وقف ليخطب حول قطبة في خلافته ليؤسس من خلالها المنهج الذي سيسير عليه خطبه هي في قراءه الناس خطبه عاديه لكن عندما يتاملها المتامل يرى فيها منهجا من شكني يضعه ابو الصديق لنفسه وللمسلمين وللخطاب العادلين من بعده على مدى الزمان وخطب الوكر الصديق رضي الله عنه خطبه عظيمه أصل فيها المنهج الذي سيحير عليه يقول طبي الله عنه بعد ان حمد الله تعالى واثنى عليه وطلع على المتفى صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها الناس فاني وليت عليكم ولست بخيركم اختارني الناس احسورى للحل والعقد هم الذين ولوني انا لم اتولى فاذا الامر كم بالاتفاق والمشاوره ليس بالاغتصاب وليس بالقوه وانما بالتولي من قبل كبار الصحابه رضي الله عنهم ثم انه قال ونفسه خيركم وهو خيرهم لكنه تواضع منه رضي الله عنه وارضاه ثم قال ان احسنت تايينوني لان اسات تقوموني وهذا منهج أطيل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم المطلوب من الحاكم أن يفتل لكنه قد يستهد وقد يستهد فلا يثبت الحق فهنا يأتي دور المحكومين دورهم أنهم يعينونه لا يتطرجون وإنما يعينون إذا رأوا الصواب اعانوا عليه وإذا رأوا الخطا فمن واجبهم أن يدلوا حاكمهم على هذا القطأ لا له الحق ثم قال الصدق امانه والكذب خيانه قلنا مثلها مثل ما السلام معك انت ترى يامن وليست هي منهج في الحكم الصدق امانه والكذب خيانه يعني لا اكذب عليكم لا استعمل اعلاما مزيفا بالحقائق دوما هذا منهجي في التعامل معكم أني سأكون صادقا لأن الصدق امانه أملني إياها الله عز وجل أن أكون صادقا معكم انظروا انظروا إلى هذا المنهج العظيم للحكم وأنه سيعطيهم الحقائق لا تزييف فيها ولا خدا ثم قال والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرج عليه الحق إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ منه الحق ان شاء الله تعالى. اذا ايضا منهج التعامل في الحقوق واللاتباس. ما في انسان بسبب مكانك بسبب عائلته، بسبب صفه معينه لديه، بسبب الاموال سيكون له مزايا خاصة في التعامل. لن يكون هناك مزايا خاصة بالتعامل. وخاصة اذا صارت القضية قضية حقوق. الإنسان الصعيد سياخذ حقه والإنسان القوي سناخذ منه الحق وهذا منهج عظيم في العدل بين الرائجه ثم قال لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بكل ايضا مره اخرى ولا يسلمهم اخبار يعطوهم بعض ولا يؤصل منهجه في الحكم ماذا يقول في هذه الكلمات القليلات يقول اتولى امر الجهاد وسأستمر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد لأن عندي قناعة أن الذي يترك الجهاد يتل فاذا لا بد من الاستمرار في الفتوحات لا بد من الاستمرار في أمر الجهاد فهو يؤثر هنا منهجه في هذه القضية أنه سيسير على أمر الجهاد ثم قال ولا تشيع الفاحشه في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء ايضا ماذا يقول هنا يقول ان قضيه الاخلاق من اولوياتي قضيه الاخلاق ستكون مساله صارمه عندي في منهجي في الحكم فاذا منهجي في الحكم سيكون اني ساشتد في امر الفواحش لن الين ساكون شديدا على امر الفواحش ثم قال اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم اذا المرجعيه في الحكم الدستور ما هو ما من الفاصل بيني وبينكم ما هي المحكمه الدستوريه التي تنجا اليها عندما اختلف انا واياكم المرجعيه هي كتاب الله تعالى وسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم الله ورسوله هما الحكم اذا اي امر امر به يتوافق مع الكتاب والسنه اطيعه اي امر امر به لا يوافق الكتاب والسن يسلف كتاب الكتاب والسن فنعرض على الكتاب للسن اذا وجدنا مخالف على هو في حكم الدستوري عندنا اننا نرجع الى الكتاب والسنه وعندها اذا وجدنا مقالة لن فيه. سبحان الله ما هذه الضلاغة ولا حكما دستوريا حدد منهجا عسكريا حدد منهجا اخلاقيا حدد منهجا عدليا حدد العلاقه بينه وبينهم حدد منهجا اعلاميا في كلمات قليلة اسمعوها مره اخرى باختصار ايها الناس فاني وليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فاينوني وان اسات فقوموني الصدق امانه والكذب خيانه والضعيف فيكم قوي عندي حتى اود عليه حقه ان شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ منه الحق ان شاء الله تعالى لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل ولا تسيءوا الفاحشه في قوم قط الا عمهم الله بالبلاء اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فاذا اعطيت الله ورسوله فلا طاعه لي عليكم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله ختمه ما مع افعل معنا في قراءه صدقي فوائد ومع ذلك هي منهج كامل في الحكم رضي الله عنه وارضاه ما اعلمه وما اصبحه وما ابلغه ومن اوائل الامور التي تولاها ابو بكر الصديق رضي الله عنه تحريك جيش اسامة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجهز اسامه مع جيشه للتحرك نحو مرة. لكن اسامه ما اراد ان يتحرك حتى ينظر ماذا يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه؟ فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظل الجيش العام مقيم قرب المدينة. و ساولنا ماذا يفعلونا كانت اخر ضعوث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبما انتشر الخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الاخبار من انحاء الزبيرة ان الناس قد رفضوا الاسلام بعضهم ظل على الاسلام لكنه رفض البثاء فهنا يبقى الخبر ينتشر وينتشر وسأتيب احبار العظيمة جاءت الاخبار في كل الجزيرة ما عدا ثلاث مدن، فبثت مسكة في شباس لبي وكان شاعرا خطيبا اثر مع الكفار يوما غدر كان مع الكفار يوما غدر فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم دعني اقطع عنقه شاعر خطيب يهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الإسلام كأنه محطة اذاعه متحركه فقال لن فاطلاب دعه يا عمر فامر متضايش منه يخشى انه لو اطلق على غدر يا من يتبه الاسلام فقال يا رسول الله اذا دعني اكثر اسنانه حتى ما يقتل فينا فقال يا عمر لعله يقف موقدا لا تدومة وفعلا لما تحدث الناس ردة في مكة وفر ان يمكة قائف ان الناس اقتلت وقف لديه فقال والله ما اسمع احدا يتحدث بالردة الا قطعت عنوخات وظنوا ان وراءه عدد كبير ما كان معه احد فقال فثبتت مكة بثباته رضي الله عنه وثبتت الطاقه رغم انها من اخر المدن اسلاما لكنها ثبتت ولم ترتد وطبعا ثبتت المدينة وطبعا انفاق قلائل متدربين في انحاء الجزيره لكن من عشتتد لاجل الاحشاء البحرين لما يطال البحرين يتجه البحرين والقطر والمنطقه التركيه من الجزيره هذه كلها تسمى البحرين لا ارتدت فرمان وارتدت الجمن وارتدت ارتدت كل انحاء جزيرة الحج الا هذه ثلاث مدن فهنا جاء عمر رضي الله عنه واخبره بالخبر قال يا خليفة رسول الله يخبر ابا بكر الصديق ان العرب قد ارتدت على اعقابها قصارا كما قد علمت وانت تريد ان تنفذ جيس اسامة يريد ان يرسل جيش اسامه من سيحمي المدينه بعدما تردد العرب من سيحمي المدينه اسامه بن زيد كان قبل هذا قد حدث امر انه ارجع الى خليفه رسول الله فاستاذنه ياذا لي ان ارجع بالناس كان زيد لا يتحرك فانما اي وجوه الناس يعني سادات الناس ولا امن على خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخطفه المشركون ف عمر من خطاب الآن يريد أن يقنع أبا بكر الصديق بإفقاء جيش اسامه ليحمل مدينة يا خليفة رسول الله إن العرب قد ارتدت على عقابها كفارا كما قد علم فأنت تريد أن تنفي جيش اسامة وفي جيش اسامه جماعة العرب وأبطال الناس فلو حبسته عندك لتقويت بي على من ارتد من هؤلاء العرب فهنا يرد عن بكر الصديق رضي الله عنه بالرد العظيم تاصيلا ياتي المنهج والله لو علمت ان اتباع تجر باجلي ما ردته ولا على دواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء امر وقال ان الانصار طلب مني تقولون منك أن تولي أمرهم رجلاً أقسم سناً من أتامة على الأقل هذا الوحيد الذي عندنا يقول واحد حكيم خبير في الحروب ويقول لها واحد أمرك مساعدتنا فوثب بعد ذكر وكان جالساً وأخذ بلحية عمر وقال ككلت أمك وعلمتك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتامرني أن انزع المنهج الثقه الكامله بقرارات النبي صلى الله عليه وسلم باختيارات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر وقال قال له ماذا تصنع قال عبد الله تكن من هذه الالهه ما لك في ذليل من خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر في اختياري جاء عمر قال يا يا خليفه القسول نخشى على امهات المؤمنين قال يا ابن الخطاب جبار بالجاهليه طوار بالاسلام سبحان الله انقلبت المواقف احنا نعرف عمر شديد ونعرف ابو ذكر لين سبحان الله الان انقلبت المواقف فالعمر هو اللين والذكر هو الشديد في ثبات الايمان في القلوب واقف ابو ذكر الصدريه العظيمه في ثباته امام هذه الموجة العاتيه موجه الرده أستأنفها لكم في لقاءنا القادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله.